فَهَلْ تَرَوْنَ لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَأَصْغَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ التَّرَابِ يِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِلَ جعللَهلَكُم تَذْكررَةَ وَتَعيَهَا أذُنُ وَعه فَإذَانُ فيِي خَف الصُون نَفْخَطُ وَاحِدَ وَوحمِلَ الْ الأرضُ وَجِبالُ فَدُكتَ دَكَةَ وَاحد فَيَوْمَئِزِ وَقات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 ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية أذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعوا سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا حض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا قُلْ سِيمُوا بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنْ هُوَ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا ما تذكرون كنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنو حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين